ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها لناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم 119. وإلى من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 110. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 111. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 112. وجعلنا لكم فيها معايش ومن له برازقين وَإِنْ من شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَاصِفًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السمون وإذ قال ربك للملائكة إن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 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبع أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنة 119. ودخلوها بسلام آمنين 110. ونزعنا ما في صدورهم من هل الإخوانا على سرر متقابلين 111. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين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 قالوا قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إننا أرسلنا قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم جَمِيعًا إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ 119. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 110. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون 111. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحدا أحد ومض حيث تأمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرهاء مقطوع مصبعين، وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إِن نهاءٌ لا يضي في فلا تفصحوا، واتقوا الله لا تخذون قادوا، أو لم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء. سكرةهم يعمون، فأخذتهم صيحة مشرقين، فجعلنا وأمطرنا عليهم سافلا وانطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك الآيات للمتوسلين، وإنها لبسببين.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 آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاسْتَعِذْ الصَّفحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخفّ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا المذير المبين كما من الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنا سألناهم أجمعين عما كانوا يعملون، فصدعت ما تموه وأعرض عن المشركين، إنك فيناك المستهزئ.